التسجيل الرابع والسبعون. استمع إلى الكلمات ثم ضع دائرة حول الكلمة التي تسمعها. ألف. المحظور. باء. حرم. تاء. معصية ثاء النهي